فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فاتق رقبة أو فِي في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا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 Father